موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور لفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانفقا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 فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَا إِنِّي ظَلَمْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا كُلُوا وَشُرَبُوا هَنِيًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا وَأَمَّا ويأتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم موت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هنك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم نقطعنا منه الوتين حاجزين وإننا نُحُرٌ تَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعَلَى مُؤْمِنٍ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قدمت لكم هذه التلاوه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 صَالِمٌ مِنْ صَلْصَالٍ وَخَلَقَ وَصَلْصَالٍ جَنَّ مِن نَّارٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مرج البحرين التقيان بينهما مرزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الأولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان